This in Oh, okay. ZANG uh -oh. Waarom? Ja, إن <تصفيق> نراؤه alam. وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز van ZANG لفضيله <تصفيق> الدكتور يوسف أي في <تصفيق> كيد Leven Thank uh -huh. Oh, <laughs> wow. لفضيله <تصفيق> الدكتور We I uh -huh. maar <mussle> EN how um... فلما دخلوا Oh <laughs> موسوعه أفلم للعلوم